إذا ما رأيت دموعي تجري فأنت بما في فؤادي تجري تموطان بأس بقلبي وصدري وأوقد في داخلي كل جمري إذا ما رأيت دموعي تجري فأنت بما في فؤادي يتدري تموطان بسبي قلبي وصدري وأوقاد في داخلي كل جمري نأيتُ نأيتُ كثير وقد مزق الذنب في الضمير وعشت وحيدا بريساً حقيرا فتعساً لنفسي وتاباً لعمري فتعساً لنفسي وتبذل لعمري فقطعت لأجل السموم الطرق فلم اجن غيرا صنو في الطل و ظلم الليالي و مر الارض وحزني يعادي قب سي وطاري انا المدمن المسرف المذنب أنا التائه البائس المجذب فامي هوايا وذمبي أبوه وسري يضل في الذنب جهري وسري يضل في الذنب جهري الجفا في جهري حياتي وأي مصير عليه مماتي إذا أنا أحرقت في الذنب ذاتي وأصبحت رهنا لدود وطبري إذا ما كسرت قيود الردا وأركضت خيلي عبر وانا طوردي تطهر الندى فطهرت بالذكر قلبي وصدري فطهرت بالذكر قلبي وصدري عدانا قد جئت نهيت بعيدا ولكن رجعت علمت بانك تعفو فجئت لامور بالخير والظهر عمري يا رب عدانا قد نأيت بعيدا ولكن رجعت علمت بانك تعفو فجئت لامور بالخير والطهر عمري. يا رب هذا أنا قد أتيت نأيت بعيدا ولكن رجعت علمت بأنك تعرف فجئت لأعمر بالخير والطير عمري.